قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اول ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم